الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا الله خير أم ما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 صفوة تصفوة نرحب بحضورتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعم الأستاذ الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبدالكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مفضلا تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين أهلا وسهلا. بارك الله فيكم فيكم بارك. السيد يعني وأنا نتصفح قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم وعلى بنو عبد الصمد السلام يعني يطيب لنا أن نتوقف عند مسألة الجن جميل. ما رأي فضلتك جن جن بس نظهرها الآن مم. لأن الجن من الاستتار صحيح والانس من الظهور. من الظهور فلما آنت من جانب الطول من النار من النار. يعني من النار. يعني ظهرت له النظر لما يقول واحد آنت سنة ليس من باب الانس فقط وإنما أنت ظهرت لنا صحيح. فالانس لظهوره والجن الاستتاره فلما جن عليه الليل رأك أي, أي ستره الليل. الليل إنسان مجنون أي ستر عقله؟ به جنة به جنة على نفس القضية حتى يقال عن الحديقة الملتفة أنها الجن. جنة فكلمة جنة أي ستر من كثرة أشجارها الملتفة وأعصابها المتشابكة سترت ما ما في داخلها أو ما بداخلها فالجن لا يظهر ولا, لا. ولا يرى ولا يرى سنتناقش تعال نتناقش ليس في حركه عن الجن ليس لسه في سليمان صحيح صحيح من من الاشياء التي عطاها سيدنا سليمان تسخير الجن وتسخير الشياطين له وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى هل كان سيدنا سليمان بحاجه الى هذا الفضل لا هو الله, الله سبحانه وتعالى يعني رب العباد اذا وهب لا تسالنا عن السبب هذا امر الامر الثاني لا حرج على فضل الله الامر الثالث اي عبد يطيع رب العباد يطوع الله له المخلوقات خيرها ويعيذه من شرها وهذا تسخير لما في الكون لكل عبد يتقي رب العباد عز وجل يعني اي انسان يتقي الله الله يطوع له الخير ويعيذه من الشر فلذلك لما واحد لما زي سيدنا سليمان يقول دخل سفيان الثوري آه على جعفر الصادق رضي الله عنه عليه رضوان نعمه رضو سلاله اهل البيت فقال له يا شيخ اوصني سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث لا. وجعفر الصادق رجل تربى في بيت النبوه او ألا بيت انا بيت النبي لانه الحفيد ما سيدنا النبي رضي الله عنه فقال اوصني قال يا بني ان تظاهرت عليك الذنوب تظاهرت يعني كثرت, كثرت وهمت عليك فعليك بالاستغفار وان تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر وان تظاهرت عليك الغموم فعليك بالحوقلة لا حول ولا قوة ادى بالله العظيم فخرج سفيان يقلب كثا بكث ويقول ثلاث واي ثلاث سبحان الله فسيدنا سليمان تظاهرت عليه النعم ومن ضمن النعم هذا التسخير العجيب يعني الذين يدعونا تسخير الجن ه ولا يعني يقولون كلاما لا لا لا لا لا لا لا أساس له أو لا نص فيه لكن ما سريرنا سليمان هناك نص ونصوص تقول إننا صخرنا له صخرنا معه وجعله ربي هابي ملكا ها. ها. والجن يعملون واضحة المعارف والشياطين كلها بهذا هذا يعني يعني انظر إذا ليس الج يعني كما سوف نرى أنه فيه مؤمن وكافر أو فيه مسلم وقاصط تمام مننا المسلمون ومننا القاصطون ومننا دون ذلك كنا في طلاق طلاق الشياطين التي لا تزين إلا الشر ولا تصنع إلا الشر كانت في خدمة نبي الله سليمان فلما تأتي بعد ذلك يعني من بقيه يعني من أتباع صفوة الصفوة وهم الصحابة م. يقول يعني كان في كان في الأمم السابقة محدثون. الرسول صلى الله عليه وسلم ملهمون يعني لا. يعني ليسوا بانبياء ولكن محاد يعني يلهم فان يكن في امتي فعمر عليه رسول الله عمر ملهم رضي الله عنه وما راك يا ابن الخطاب الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا اخر هذا من باب التسخير ايضا صحيح. اذن يعني ان تشوف يقول يقول العلماء الله عز وجل مع عبده المؤمن يحمل أو ياخذ من أمامه عمله الصالح يعني أول أنا أعمل عمل صالح يعني أول صالح عبد الله الصالح عندما يعمل عملا صالحا الله عز وجل يشيد من أمامه العمل فينظر العبد فلا يرى أنه قد عمل شيئا فيعمله عملا آخر فيحمله من امامه أما الذي لا يريد الله به خيرا يكبر له عمله الصغير فيراه كبيرا فيقول انا عملت انا عملت انا سويت انا مم. سبحان الله فمنكرش على هذا نعم ويعيش على هذا فمن كرم الله يحسبون انه يحسن صنع. صنع فلكن عباد الله المؤمنين ربنا يرفع من أمام العمل فيرى نفسه دائما في حالة من التقصير في حالة من التقصير زي عمر يموت يمسك التبن ليت ام عمر لم تلد عمره يا ليتني كنت ناسيا منسيه يا ليتني لم اريق أمر المسلمين يوما واحدا سبحان الله مم. لماذا؟ لأن الله يحب هؤلاء فيرفع من أمان العالم فيرى أنفسهم دائما في حالة من التقصير رغم ما أويته من هذا الفضل فإن سليمان من ظن كرم الله وفضل الله عليه أرؤتين من كل شيء من كل شيء صحيح ومن هذه الأشياء هذا الكرم الإلهي تسفير الجنة, الجنة وتسفير الشعاطي يعني الشيطان يهدم دائما لكن صخر يعني هذا. لكن سخرنا له الريحة تدل عليه. لا ما هو ما هو ما هو صخر ببقدرة الله. وبشكر سليمان وووو وأبيه من قبر داود ع السلام لان سبحان الله الشياطين تهدم لكن عند سليمان تبني. <تصفيق> قالوا الشياطين كل بناء وغواص. <تصفيق> والغواص هذا إيه البحث مم. عن الآله والمحار والبحار واللي باقي هذا. وما خب أفبد <تصفيق> وتخادل الشياطين لما تعمل. سبحان الله يعني اذا اريد ان اقول يعني اطع ربك يسخر ذك الكون لانك سيد الكون ان اطعت رب الكون وانت في الكون همل لقيمة لك ان عصيت خالقه وخالقك اللهم اجعلنا من العبدين. شاء الله اذا نشرع مع فضلاتكم وبداية قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ التي يقال انه يقال مع فضلات اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا العزاء نبحر مع حضراتكم مع د علي سامي الكبير فضائل الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مع قصه سيدنا سليمان وملك السبع بلقيس ومن الحوار الذي دار بينه وبين الملأ ومن الذي قال ومن الذي هو عنده علم من الكتاب اقوى من هذا على افيد وهذا الجن واسئلة اسئله اخرى كثيره مطروحه مع حضراتكم على بساط البحث فاصل قصير ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة. سادنا الكرام واستمعنا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا مرحب وضيفنا الكريم دالي الثاني فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم. مرحبا بضيفنا دكتور. الصفوة. هنا أه وقفنا في اللقاء الممتصارم لما جاء الهدهد بالخبر وأرسل معه تيدون سليمان الكتاب الكريم قال وقالت برقيس. تشاورت مع الملأ فيذهبوا بمال فقال من أتمدني بمال نعم ثم توجه إلى القوم الملأ وقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين من هنا نقوم القصة مع فضلتك أحمد الله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الله سبحانه وتعالى عندما يريد بعبد خيرا يرسل إليه من يهديه أو يأخذ بيده لا. فتفتح له أبواب الهداية صحيح. لأن الله عز وجل لا يغلق بابا في وجه من يريد بابه يعني أي إنسان بالعكس يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر, يغفر الجنوب الجميع جميع. إنه هو الغفور الرحيم إذن المسألة المسبف على نفسه شوف إن كنت مهموما فقل يا, يا رب وإن كنت مغموما فقل يا, يا رب وإن كنت مظلوما فقل يا رب, يا رب. وان كنت منتصرا فقل يا رب وإن كنت, يا رب. يا إن كنت فقيرا فقل يا, يا, يا رب وان كنت مدينا فقل يا رب وان كنت ذائنا فقل يا رب وما زلت انت عبد فقل يا رب, رب. اذا دائما سيدنا سليمان كل ما تحدث شيء دائما من فضل رب ايه القضية كده بلقيس او ملك السبا اراد الله بها خيرا هده دون ما هو التجوز ما كانش رايح ورشه ده احنا ولا ده ماشي كده في في الفضاء يا على الله ف... يذهب عندنا اعقوام يكتشف انهم انهم يعبدون الشمس من دون الله وبعدين وجد ان امراه تملكهم اذا الطيور تفهم الانظمه البشر والطبقات والحاكم والمحكوم والعبادة وان هم عصاه ام أمهدجين أمظالين إذا إذا الهدهد يدركه كل طور أمهدهد سليمان لا لا لا كل هذا الهدهد كل كل ما خلق الله عز وجل سبحان ولكن نحن الذين نفتح الحمد لله المهم سيد سليمان بوحي من الله تشعر أنهم على وشك أن يأتيوا مسلمين خلاص هي طبعا فشلت إيه ال ال ال لا فشلت الدبلوماسية زيادة التعبير. حنا ما قلت إن وإني مرصولة ليه هذه. مهكذا مهكذا يصنع الناس يد رشاوة في الـ في الـ في في عن طريق الدبلوماسيات ايه رشاوة. طب انت انا أغمض أو أغمض عن انك تنتهك حقوق البلد الفلاني وانا أعطيك كذا وكذا من انك خليك قاعد على الكرسي يعني, يعني هذه رشاوة. مصالح صالح مشترك. الله يرضى علي. ما صالح ما صالح دنيوية شيطانية. لأن على حساب البشر. على حساب, على حساب, البشر. حساب خليفة الله في الارض على حساب من يجب ألا نظمه أخذ بالأسباب لا اللي اللي يظهر يظهر البلاد أسباب الانحراف لا لا لا, لا. لا أسباب. إذا كانت الأسباب العدل فنحن رؤوسنا أما إن كانت الأسباب الظلم سبحان الله رجل يرسل هارون واحد هارون الرشيد سجنه فأرسل بسالة لهرون قال كل يوم يمضي من عزك يمضي أيضا من ذلي اليوم اللي عادي عادي عليك وأنت راجع رجع على كورس لكن انا ايضا ما لا تنسى أن الأيام مش مش متوقفة اليوم برضو اليوم اللي مر عليك, عليك. بمر على برضو علي. يعني مر عليك بعزه ومر عليك بذل والموعد بالآخرة والقاضي هو الله فأطلقه رون حرام الله طول. طول. طول. اليوم الذي يمضي عليك بعزك أي... أيوة يمضي عليا بذلك يعني كلاهما يمضي أيوة والموعد بالآخرة والقاضي هو الله فقط أناخذ بسيط أستعرض ما قرأ أفرج عنه فوراً لكن في ناس اللي هي إذا قيل لهم تأخذ له فخذته وذعنته وذعنته بدئ فحسبه جهنم تصلحه جهنم بس خلاص ما له علاقة لا حل لا ت يعني حماية المصالح الخاصة وووافذاتية والعمل والمال في في, في في ما لا تعتدي على حريات الآخرين وحرمات الآخرين وحقوق الآخرين خلاص هو أنا أضعف بشؤون دنيا. لا لا لا أنا أريد أن أصعد إلى هذا المصباح. ااا على غرسك؟ آه لا. بس إحنا قلنا في الإيه في الشريعة ش... يعني شرعية الغاية مع شرعية الوسيلة. ليس الغاية تبرر لا لا لا الم الميكافيلية غير موجودة في الإسلام. نحن قلنا لإنه الغاية تكون شرعية الوسيلة أيضا تكون شرعية. الدين للأخرة قضية الشيخ كمال. لا الدين للأخرة هذه هذه قضية علمانية البائسة البائسة. لا لا لا. ال ال ال ال الاخره هي ثمره الدنيا والدنيا مزرعه من ان زرعت فيها خيرا حصدت في الاخره خيرا ان زرعت فيها يعني ما, ما تجني من الشوك العنب وما زرعت سوف تحصد نظري لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هزيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الى ان قال ال ال ال آه احصاه الله ونسوه وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا تبين الا احصاها, أحصاها. وجدوا ما عملوا حاضرا ما عملوا متى في الدنيا حاضرا متى في الاخره ولا يظلم ربك احد الله بس بس الله آه يعني يعني سبحان الله يعني يعني الله سبحانه وتعالى لما انت تحسن الى عباده الله لن يسالك عن انك ان انك فرجت كرب مسلم لا يسيبك عليها بعدين هيسالك عن لماذا لم تفرج كربه وشو بدك لماذا فرج لا لا. مش هيقول لماذا فرجت كربه لا لماذا لم تفرج اسال فده كنت انا الذي ضيقت عليه ده فالظلم هنا مركب يا لطيف القيس قالت نرسل الهديه إذا هذا عرف معمول به على كر الأيام ومرت على كر انتهاد وتحابو أما في الرشوة وليس الهديه عمر بن عبد العزيز دخل مرش عارف. فطب دخل. يعني دخل. دخل. مرش كيف نعرف؟ رحب فلك بطريق من من الحديث الشريف ومن ومن صفوة الصفوة عمر بن عبد العزيز حفيد الخ من الخطه جيد عليه ربنا ابن لسبيه ذاك كان صحابي الرسول بعثه اليمن م. يجمع الصدقات يعني فجاء وضع بين يدي الرسول قال هذا. من مال هذا المسلمين. هذا هذا ما لكم. إذا كاهب أنت بعطين علي وهذا أهدي إلي. والله الصريح أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب. هذا الرسول <تصفيق> أصل الشاشة تكشف يعني بس لكن هو مش محتاج إلى الشاشة. لكن إيه يعلم الرسول لياره هالكلام يجوز قبلة يجوز. هذا لكم وهذا أهدي إلي. فلون وجه الرسول غضبه وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال نرسل الواحد منكم ليأتينا بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أيهدى إليه شيء هدايا العمال غلول غلول قيود يوم القيامة يا لطيف هدايا العمال غلول غلول عمال الموظفين الموظف الذي جاءته هذه الهديه نتيجه وجوده في هذه المسطحه يعني انا لم اذهب بالرشوه او ما اعطي بالهديه هذه لمحمد خالد لا. لانه مش موجود في المسطحه اللي انا عايز فيها التوقيعيه هذه هي تعال لعمر بن عبد العزيز يزيدها ايضاحا دخل رجل على امير المؤمنين قال امير ما هذا قال هذه هديه يا امير المؤمنين قال انا لا اقبل الهديه قال قبلها رسول الله هل تبت من عندكم الرسول قبل الهديه قال كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه لان الرسول لو جاب لواحد هديه يقول والله انت كده طب شهر رمضان عشرين يوم فقط مستحيل وضعنا عندك صلاه العشاء عشاه رسول الله كانت لرسول الله هديه ولنا رشوه وصعد ابن الخطاب على المنبر قال ان أم كلثوم بنت علي عشان ما يشوم كلثوم الخطاب زي ما بالنسبة الداعي وتحذف اسم الأب بالفرنجة والفرنسة والأمركة والبرنطة المم يعني فان ام كلثوم بنت علي بن أبي طالب أهدت لزوجته رقل عظيم الروم شيئا من بخور وطيب. فردت عليها زوجة ملك الروم بعلبة من الجواهر والحلي. طيب ما أقول لبرغوط على جد دم. صح. صحا <تصفيق> <لا. تصفيق> <تصفيق> هي توطي على قبرها هي توطي على, على قبرها <تصفيق> ألي أم كلثوم حق في هذه المجوهرات والحلي؟ يسأل المؤمنين مجل الشورى على منظر يعني معذره كن منصتين كنت يعني لا يا ابن والله ان نقول هذا الكلام كيف يدير هذه الامبراطوريه واحنا اللي فارغين يلا ده احنا لانهم لما دقق في هذا دققت له ال ال ال الحدود وفتحت له القلوب واكتسبت ارض واكتسب قلوب الناس وكان الناس يدعون له بطول البقاء سبحان الله العظيم فقال الموجودون يا امير الممنهديه امام هديه نعم أنا رجل... انا رجل حالد محمد خالد هديه كوب جميل كده سيدي عليه بطاقة كامل من ال... ممكن يا اخي هو رجل ساري على قدر على قدر ايه هديات امام هدية فيرد عليك وده لبنته لابنته نعم يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك كيف؟ لترسل لتاخذ ام كلثوم ثمن طيبها وعطورها وبخورها ولترد الباقي لبيت مال المسلمين فقال عمر لولا ابو الحسن لهلك العمر الله اكبر هذا راي زيد علي هديه مالها دي تأخذ هي ثمن دفعت كام في الموضوع ده كذا كذا تاخد كذا والباقي يرد ببيت مال المسلمين لان انت بتاخذ وانت بالحظ هذه اعطايا الامراء فلان انت جحت على الكرسي طموظ مش سيدنا واخر ما دعوه معذره الطلبه المرأة التي اهدت لي من عبد الله بن عباس ورده فاعطاها الوادي من الابل لا لا من ماله من, من ماله عبد الله بن عباس من ماله كان كان ثريا من, من ماله قالوا قال يا ابن عم رسول الله هذه امراه عربيه لا تدرك قال اعطفنا على قدرها فنعطيها على قدرنا من ماله من ماله الخاص هو في عمر بن الخطاب لما تولى ابو بكر لما تولى لا. فعمر وجد الصباح واخد شوال او كيس على جراب على كاتفه وماشي لا. الى اين يا خليفة الله قال الى السوق فهذا تصدى الاتاجر وهو مع اول يوم ومصالح المسلمين قال. قال اتمنعني خلافتكم من ان اتاجر قال عمر تفرغ انت ولنفرض لك عطاء من بيت المال انت موظف عند المستمين فكان يقتطع ابو بكر ثلاث دراهم كل يوم راتب ولما غلت الحياه في السنه الثانيه زودوها خمسه وهو يموت قال يا عائشه احصي ما عندنا فنظرت عائشه فاذا براحه صحون اللي بنود عليها الراحه اللي بيطحنوا بها هذا وقربته تربه كان يشرب فيها الماء وناقه قال ردي هذه الثلاثة لبيت المال حتى تكون خلافتي للمسلمين حسبه بوجه الله عز وجل الله ترى لو كان أبو بكر بين ظهرانينا الآن ففي هذا الزمن ماذا كان يصنع كان يعيش بالقربة والرحة والنقة لا يعيش بما, بما يعني أبو بكر اليوم كان يصير بالبيت. في صناعة الكمبيوتر. وكان عبد الرحمن بن عوف يعمل كرسنة أستحى، وكان عبد م. م. م. كانوا عبد بن عوف يعمل كرسنة بحري. مخضادات العصر. يعني كانوا يستخدموا أموالهم. ففف في... لأن العصر كان عايش فيه كانوا ما عايش حد. جميل، صحيح؟ جميل. أو ملك سبأ سمت هذه هدية. يبدو أن هذا هو الغرفة. ما هو ما الغرفة؟ إمّا لا ما هذه يمتحن م. بها الناس. لأن أبا ذر لم... سلمان الفارسي هل طيب ذا البحث عن الحقيقة نعم وأبوه كان موبزان موبزان اللي هو بيوقد النار تعم جوش يعني هو اللي <تصفيق> <تصفيق> المهم أبوه لما علم إنه بيبحث عن تريت قيده قالك ذا يروح يبحث عن إذا المهم تنقلس الموارد نأتي لل للخطوة عندنا فتنقل وراح عند الراهب وبعدين الراهب قال له ذا الايام قد انتهت وراح عند الراهب تاني موحد في الشام راح عند الشام المهم في الاخر وصلوا قال له في واحد بين الحرتين في بلد تسمى كذا فيها نخل كثير هناك رجل اتبعه هذا النبي التوحيد قال له علامته قال له ثلاث علامات بين كتفيه خاتم النبوة طيب يقبل الهدية لا يقبل الصدقة. يقبل الهدية لا يقبل الصدقة. سلمان راح على يسرب جماعة يهود مسكو بعو وهو رجل كبار من كبار من الدائرة يعني مش سلمان من عائدة. المهمة. يعبوه معروف. ما يعني يلعب فاحوله ولا هو بيجمع الثمار لليهود اللي يعمل عنده فسمن يهودي وذي. هل سمنه محمد؟ قال ما المحمد؟ قارع رسول الامم هاجر من مكه الى ياسرف هنا ووصل البارحه قال فكدت ان أقع من فوق النخله ذهب قال ما هو بحث عن حقيقة الحقيقه نفسها ما عنده لك انت يا رجل اعمل انت, إنت ايه نزلك من قال فتركهما وذهب ومعه شيء من تمر فاقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا انت غريب مثلي فقير انا من الاخر فارس وانت من مكه قل هذه صدقه قال انا لا اقبل الصدقه قال صلى الله عليه وسلم من وحده على ابن الله جئتني يوم لقد جئتك بهديه يا رجل قال قبلت الهديه فخذه فدار سلمان فبفتنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كسف يا اللي. الله فأقبل علينا أكب على يدي الطبيب وأسلم أو سبحان الله فالهدية شيء طيب ولكن لا تحرج الناس في الهدايا يعني لما تكون رجل الثري لا تفتن الفقيرة في هديتك لأن الفقير يحرج يعني, أهديه يعني ما, ما, ما, ما تنزل عليه يعني شيء تلعبه مم. الهوين بقلوب الناس نعم. صحيح. فالمهم اني مرسلة اليهم بهدية هل تعرف عن الدول بعضها وتقبل الهدايا بس المهم ان لا تكون رشوة لكن هي النية عند النية قالت ان كان نبيا لن يقبل الهدية لان معروف معروف لو كان حاكم هيقبلها بس من اخرها لا هي, هي مش هي في اي كلام اصلا ام المؤمنيه هندى تاخد الهديه النبي آه, اه في شرعنا بفضل الله النبي يقبل الهديه وقتها لا يقبل المعروف معروف في بني اسرائيل ان النبي لا يقبل لان شددوا فشدد الله حتى نبيهم لا يقبل الهدية لا إله إلا الله طبعا بالتشديد نعم المهم اني مرسلة اليهم بهديه المهم قلنا ان ايوه معناها قدماء المهم اتمدونا بالمال ساره سليمان ففلت انه وهدد وعد اوعد نعم انهم بجنون لا قبل لهم بها طبعا سبحان الله وقلنا ان كان ملك او جنو يعني الخيول ال لسليمان ال ال بيقول كتب التفسير تقول اتنين مليون فرس وفارس يعني يضيقوا الفضاء به سبحان الله يعني طبعا بعض كتب التفسير سيسرات عجيبة يقول لك لما غاب الهزرد ارسل الله ملك الجو ملك الجو النسر نعم فلما وجد الهدهد انقض عليه وقال فكرتك أمك يعني في حد صيغ الشيء فتجأت أمك يا عم نفس خليل أدب يعني وده في يا رب أما اما الإسرائيل اللي حط وضع ده في قصته في عجيب والله كلا واحد قصة قلته والنسر وهذا رادو تعتقد فيه ولا تستخدم قوتك في الفتكي وانظرني حتى يأتي نبي الله سليمان نعم في القصة نقرأ صحيح فالمهم هي الوحي الأعلى أعلم نبي الله سليمان أن أن ملك السبعة في الطريق إليها. طبعاً الشاشة واضحة أن لما تكون الشاشة واضحة عند هؤلاء فعندما نطقوا صحيح عندما نطقوا الهدود لما لما قال ولها عرش عظيم استهوت الكلمة نبي الله سليمان فلا بد أن سأل جبريل كيف عرفوها. يبدو انه عرش ويطلب فيقال أنها قبل ان تتحرك خافت على عرشها فجعلت الجنود او الحاشية تضع في يعني في غرفة داخل غرفة داخل يعني وضعت الدهليز والكرات عليه عشان ما ما أحد يأخذ العرش لأن كلها يخاف على الكرسي سبحان الله لا إلا الكرسي إلا يعني تقترب من اي شيء المؤمن. الذي يعيش في هذه الأيام يئما فلوس يئما نفوهي ونسأل الله أذل للطمع أعناق الرجائي صحيح. صحيح أذل للحرص لكن آه. معطيات الدنيا الآن صدقاتكم غير قديما لا لا هي نفس المعطيات يبقى نفس المعطيات بس مع خلاف الإسلوب يعني كان زمان يركب الفرس الصفانات الإنسجيات نركب السيارات الفارهه والطائرات العملاقة. مثلاً إذا تقولي أعطي ثلاث دراهم بكر ولما راض بحال أعطاه خمس دراهم في اليوم. أصونا ما شاء الله. كان لا لا العباس بن عبد المطلب. نعم. كانت تدفع عليه أموال الرهبة قبل تحريم الرهبة كل يوم أربعين ألف دينار يوميا. أربعين ألف دينار. العباس صاحب الريات الحمره. وكان وكان له صحيح. ألف عبد أربعين ألف دينار يوميا. ألف عب. لا. ومجلة ايدي الرجال من تكسير تركة عبد الرحمن بن عوف مجلة يعني تورمت من الفؤوس من تكسير سباك الذهن يكثر شيء عادي واخذت امرأته الرابعة ربع ثمن يعني واحد الاتين وثلاثين اثنين مليون دينار من الذهب فكانت تركته اربعة وستين مليون دينار من الف وخمس بات سنة لك ان تتخيل عجيب ويقيم حدود الله في تجارته يا وكان تأتي عليه أيام لا يجد النصاب الذي يذكده كيف؟ لأنه كان بوازعه وضعه <تصفيق> يخرج مبارك. <تصفيق> سبحان الله. هم نص الله ربنا سبحان الله. هم كانوا مديارديرات في حسابات الآخر. هنا الصورة تتضح مع ملك السبأ ومع سيدنا سليمان كيف خليص. تفكر ملك السبأ وكيف يرد ت... عليها سيدنا سليمان؟ تفكر بأن تدفع رشوة للحوف كي يسقط عنها. فلما تقنت ما هو ما هدتها هو. نعم. تبغون دون نبي لكن هذا الرد الذي قبله نسقط للواقع. نعم. نقصد بالواقع. هناما فكرت في رسال هدية قال يعني ما أتى فما أتى الله خير مما أتا. بل أنتم بهديتكم ارجع إليهم. ها. الآية. فلنأتي إنهم بجلود ووصمموا وعزموا ورسموا الخطة وعزم على تنفيذها. جميل. جميل طيب جميل. لدين الله. ها. جميل لأن سليمان كان يملك القوة التي تؤهله لتنفيذ ما تصب إليه نفسه. جميل. الآن بعض القصيرة. ما تصب إليه ل... نفسه ما يريده الله عز وجل. طيب جزاك الله خيرا على هذا التصليح ما يريده الله عز وجل في الحق صراحه في الحق الدين الله وعنده جن وشياطين وعنده ملايين القوى هناك بعض الدول الان لا تملك هذه القوه للرد على القوه الاكبر او القوى الغاشمه اقوى الطبع اما اروح انا سيد لما ربنا سبحانه وتعالى يخبرني وهو الحق كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولا بتفعدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا وتغلب وتغلب وتغرب. تبغى تغرب بقانون الحياة، قانون الحق والباطل، آه، قانون الصواب والخطأ، قانون الجنة والنار، قانون من يريدون وش الله. بعد المسلمين في أحد هزموا؟ لا هزموا بب ب... بتركهم أمر من أمور ال ال ال الالأمر النبوي، ماش؟ لخفا أنسيت. قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. ويا محنين. في الأول آية عمروين. قال النغلا من يوم من قل. قالوا ازاي يعني احنا في بدر ثلاثه عشر وثلاثمائة رجل امام الف واحد اذا ثلاثة, ثلاثة. امام ثلاثة غلبنا اليوم احنا اثنى عشرة, من عشرة الف منقاتل عشرة الاف جيئين من المدينة والفان من الطرقاء اللي اسلموا منفك وذهبوا الى حنين وغطفان اربعة الاف في بدر واحد كان امام ثلاثة اليوم احنا ثلاثة امام واحد, واحد. لان امر بالمنطق العقلي وديه. لان نقرأ اليوم. من ننقل ويوم حني إذا عجبتكم كثرتكم فننتقن عنكم من الله الشفاء وحصل إيه وفر حتى ما بقي حول الرسول إلا عشرة الأخصة ليست في القوة ولا العمال. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا المؤ... شوف الإسلام على مر التاريخ منذ إقرأ إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة لا ينظر إلى عدد ولا إلى عدد ولكن ينظر إلى مدى قربك وبعدك من الله عز وجل ونعم بالله يعني معذره افصح صدرك بعد <تصفيق> سيدنا سليمانكت لديه القوى التي يسيطر بها على هذا بدليل ما حدث وسوف ما سوف تصردوا فضلاتكم الان الان صواريخ وقنابل هيدروجينيه وقنابل ذرية من الذي له طاقه بكل هذا صاروخ عبر القارات يحرك بضغط زر واحده فقط ينفجر وينفجر ودعوه صالحه من جندي من جنود المسلمين على الجبهه يقول يا رب يقف الصاروخ ثم يرتد الى ضاربه يا رب يا رب يرتد لك في حرب رمضان سبحان الله لن تستطيع لمصر ولا سوريا ولا وان قطب في هذا لا كلام يعني الياس التالي فلما فتح الله قلوب بعض الناس للخير وكبر الناس الله, الله أكبر, اكبر ماذا حصل سبحان الله يعني يعني يعني الخمسه ألف من الملائكه مسومين ما زالوا على اوبه الاستعلاء مش انا الحلقه الماضيه ماذا تصنع يا رسول الله قال اني وضعت السلاح بعد الخندق قال لا ان الملائكه ما وضعت سلاحها بعد في في ملائكة موجودون موجودون وجدوا على راس ابي جهل كما قلت لك عمرو بن هشام ضربه لا بضربة السيف ولا رمح ولا نبل ولا حجر ولا سبحان الله ها فالسماء عندما ترضى إذا المشكلة في نصرتنا طاعتنا لربنا سنوح ما هي خانون عمر لا وضع ولا سعد إنما نوصل على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلب علينا بالعدد والعدد نأتي للقضية الله الله. طاعة الله. الله ثم الأسباب إحنا لا أسباب ولا طاعة صحيح يعني ااا يعني يعني يعني رأنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دين رحنا كده نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا من نرقع يبقى إحنا زي الغراب اللي اللي قلب الطبوس لا في الآخر بعد عشر سنوات لا وقت طبوس ولا عاد إلى, إلى إلى أن يكون ورر البرة أخرى صحيح. صحيح صحيح سيدنا سليمان يا أيها الملك ما فهم عندهم لا أيضا بس ما صالح فقد يقول لك ملأ ولكن صالح. قلنا الملأ من المملك أو الملأ من من من من يملأ. امتلقو. بس بإيه؟ بالطاعة. بالطاع. لكن هو لم يشاورهم قال ايكم يأتيني بعرشها لا بعرشها مجبها يعني لا. بعرشها. بعرشها. بعرشها. يعني لا ال... هو يريد عرشها. لأن الهوتو قال لا لا لا ها عرشنا عرشها هو, هو إيه أن يبني من بعرشها قبل أن يأتون المسلمين إذا القضية هم سيأتون المسلمين هم علمهم الله ماذا يريدوا بعرشها نعم ماذا يريدوا بعرشها ثلاثة الأول الأول يريد أن يمتحن ذكاء المرء عليه على مستوى يعني لما تسلم نوليها مرة أخرى ولا نعزلها عجيب تامرين لا طبعاً لا طبعاً أفضل شيء أن تولي على القلب واحدا منهم تجد في واحد أجنب وتعليهم المندوب السامي ده ما ينفعش خبرة لا لا خبرة الخ خبرة لا لا لا لا لا لا, لا. عقله من باب العقل راس عقله رب عقله اه انا بصل عقله نايت ده الله يعني عقله اخوي يعقلنا يقيدنا نعم فالامر الاول اختبار لمدى ذكائها ومدى فطنتها سوف ناتي الامر الثاني ليري قدره من يطيع رب القدره طيب جميل هذا هو الأمر الثاني جميل الأمر الثالث يريد الناس تنكها أو يستكشف قوة من حوله ومدى طاعتهم لله عندما يطوع لهم الأمور الله أكبر من يأتيكم من يأتيني بعرشها؟ من بعثها قبل أن يأتوني لا. المسلمين لا. ها من طلع طبعاً عفري أمر طبيعي تزيد الزيادة فاسم عفري هذا يقول ايكم يأتيني بقرتها اه الان الخطاب لكل الملأ والملأ فيه بشر مرهو. ام بشر. جن فقط لا, لا لا لا البشر والجن والشياطين والطيور كل مخلوق كل والريح قال ايكم يأتيني اي من. من. من من الجنود كلكم كده من الطيور للحيوانات للسباع للجن للشيطان للانثى للمقربين للبعيدين ها من قال عفريت من الجن عفريت عظيم. البشر لم يتحدث. نعم. أصل يعني من يأتيكم من بعرفشها. قبل أن يأتي المسلمين عادن سرع. آه. أسرع واحد في الوقت ذاك عفريت. ما الفرق بين عفريت وجن و... والجن و؟ العفريت هو هو الجن المتمرد. مساجد. الجن متزوج أقوى الدولة. من الجن اه اه نعم نعم <تصفيق> لا قدرات <تصفيق> خاطئه لا اه عفريت عفريت <تصفيق> <تصفيق> من العفريت فيه مسلم وغير مسلم ما, جن. ما الجن ما الجن بس هو يعني يعني القبر رئيس استاذ كمال أبستيمر صارع كاراتيه قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامه إذن العفريت عارف أن العرش فيه اينما كانوا وكيف ان قبل ان ينتهي مجلس سليمان مجلس سليمانها ينتهي بعد ساعات هذا هو المقصود تقوم المقابل مجلس القضاء مجلس الحكم انت جالس مجلس معروف ان سليمان يذهب الساعه كذا <تصفيق> الدوام لله لكن <تصفيق> انا احب اقول وقت العمل وقت العمل وقت, العمس وقت العمس الدوام الدوام لله لا بد ان نعيد ترتيب يعني ألفاظنا جيد يعني حتى يقول رجل اعرابي لرسول الله توكلت على الله وعليه قال اجعلتني لله ندا قلت ما على الله ثم على الله آه هذا, آه هذا بلاغة آه آه بلاغة. يا ابا بكر لما قال للبائع ابو بكر يقول له هل لا بيعتني هذا الثوب قال البائع لا عافاك الله قال هل قلت لا وعافاك الله لا عافاك الله دعاء بعدم العافيه في البحر روح يا شيخ ربنا ما يعطيك عافيه لا عافاك الله <تصفيق> قال لا عافاك الله هل قلت لا وعافاك الله, الله. يا سبحان الله بلوكد. المهم اللغة الفصحى الآن تحارب معليش ونحن نحارب من يحاربها ليس لنا بهم قوة ليس لنا بهم قوة لا الله شاء الله باذن الله الغيرون من, من, من, من حكامنا ودعاتنا وعلمائنا وأصحاب القرار يجب أن يغاروا على لغتنا العربية لأنهم بغيرتهم على اللغه العربية غيرتهم على كتاب الله وإن غاروا على كتاب الله غار رب العباد سبحانه فنظرنا إن شاء الله ابن الذي يحضر في ملأ سليمان كله مسلم مؤمن به أم في؟ لا لا كله مسلم. كله مسلم. قال عفروت من الجن أنا. أنا آه أنا أنا. أنا أنا آه طبعاً. طبع. أنا هذه. ما هذا مطلوبة؟ الآن مطلوبة للحرب يعني يعني أو دجانة آه. رضي الله عنه. رب ده رب ده معروف طبعاً. خير من يجيد الضرب والطعن سبحان الله كان يمشي في المعركة على سبحان الله. لا بخيالات. في المعركة. في المعركة. فأنظر <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قال هذه مشية يحبها الله في هذا الموقف. يعني لنا أن نستطيل عليهم. تظهر حظمة الإسلام وكذا. سبحان الله. تعال الله رحمة الله, الله. الله مش عم طلق ال رمح وسيفك كان فقصدني إنساني. أسمعني نغمة الأصليافي حتى تطرباني جبوا الصوتي عندي فش صوت, صوت لهم جوان صوت, صوت عندي صوت المعارك صوت المعارك الله, الله الله الله صحيح وبعدين يقول لها عن باب الخلق العربي رجع الرسول يتأمله قال إيه يوم بئكم أن شهد الوقعة أنني أرى شد وغة عند وأعفو عند المغنم أجي عند المغنم آه يا عم خدمتك لكن عند المعركة ولقد شخّن نفسي وأبرأ سقمها قيلوا الفوارس ويحكى عنتر تعالى عن اول ما يقول عنتر ما, ما شاء الله عليه عنتر ورماحك انها اصرار مبئر في لبنك سبحان الله لغتنا سمع حمحمت الفرس وسمع شكوى الفرس لو فعلا. كان يدري ما المحاورات ولا ولكن لو علم الكلام مكبد اذا كان هذا هو العربي الذي ينصر قبيل على قبيلة فان بل لما تتعور تنصر رب, رب, رب العباد والله بالله، والله قبله لا الله قبل الله فزور من وقع القناة، وشكى إليه بحرض المرتحم قومه، لو كان عادم المحاورة اشتكي، ولا, ولا كان لو عادم الكلام مكلمي ديب. المسلم مطلوب منه أن يكون في هذا الموقف فخورة من هذا. لابد أن أن أن أن أن يكون في هذا الموقف بهذا بهذا المنظر مش مستكين ما ما بقولنا لأن نستكين هكذا لا حتى والله. أنا بعض الضاي يخرجون هكذا لا لا لا، كان في ظلم وضاعة ولذلك أنا لما أ أحب مشاهدة العرض العسكري بأي دولة مسلمة، أي دولة مسلمة، ما. فخور الجيش ويكبر ويصيح صيحة، <تصفيق> هذا هو، هذا هذا هي تعبير حقيقي، أخشى وشانهم؟ الله صاحي، لابد لابد، المهمة، لا. قال عبدي من الجن إن أنا فيك قبل أن تقوم من مقامك وبعدين يعنى ويني عليه القوي المؤمن قوي يعني؟ قوي يحمله سبحان الله كما هو دون أن يعني يعني أن أن أن أن يسعى إليه بشيء. قوله أنه ميني لأنه, أميني لأنه أميني. العرش عرش في بلقيت. وصف يعني أنه كان فيه مجوهرات ثقيل يريد هذا أف... عفريت واحد معفود معفود لا لا عفريت واحد طالع عفريت وملجئ يا أنا يأتي كبير قبل أن تقوم من من مكانه عليه بقوي لأن الصفيع عن آتي به وحدي أمين لن آخذ منه شيئاً الأشياء تغري لا في أشياء تغري بما يؤخذ لأنه كان يقولوا حاجة شيء الجني التمتونا بهذه الأشياء أيضا. أكيد. أكيد بحمد الله. وإذا هو غد أمين يعني، طب ممكن أخوته يبيع في. ما ما بينه في سوق الجني مثل الله أعلى من. ثنائي. هذا. يبغى هذا لم يعجب سيدنا سليمان. لأن هذا تأخر هو يريد درجة أعلى. يريد سرعة أعلى. هذا تأخر. آه. كان مقر حكم سيدنا سليمان أي. بيت القدس البيت المقدس. وسبق هناك في من في من صنعاء في اليمن. يعني ساعة زمن أو ساعتين من زمن هذا كثير هذا كثير يأتي بعرشها كثير سبحان الله ما أعجب سليمان هذا الكلام طيب قال الذي عنده علم من الكتاب يعني إذا سليمان اعترض على التوقيت لا لأ لا, لا لا لا لا لا, لا لا لا سبحان الله قال الذي عنده علم من الكتاب من هارجه أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف غمض عينك وفتحها تظهر عرش عندك حسب العلماء المسافة بين سبأ وبيت المقدس وجدوا أن سرعة الضوء هي التي تصل بين مكان سبأ وبيت المقدس بسرعة الضوء فالذي أحضر عرش بالقيس صار بسرعة الضوء قبل أن يرتد إليك ترفق يغمض عينه وفتحها هكذا بسرعة الضوء, هكذا. لسرعة الضوء. هكذا. لسرعة الضوء. عجيب ها هذه سرعة الضوء من, من, من, من هذا؟ من هذا آه. بقى؟ من هذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب وأي كتاب؟ الله يرضى عليك الكتاب إذا أطلق فهو كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسل والأنبياء من وحده وهذا إنسان عليم به لأن قضية التوحيد إذا استقرت في القلب جاءت الدنيا اليك صافرة إنسان بشر؟ أيوان بشر؟ بل رجل؟ بأم برا. سبحان الله برا. يبقى الكتاب الكتاب السماوي الكتاب السماوي او كان كتاب سيدنا سليمان ماذا يعني انه ابو كان زابور يبدو هو نفس الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب او الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ او الكتاب هو اسم الله الاعظم والثلاثة مختلفون. مو لهؤلاء لكن اللوح المحفوظ هذا غيب يعني, يعني. يطلع عليه بشر؟ لا والله سبحان الله الله. وعلمناهم إلا دون علمه. الله أكبر. الله. ك كيف علمنه؟ وس وسيدنا سليمان على يقوى طالما أن الأمر استقر عند بشر فلما راه مستقرا عنده. كسيدنا <تصفيق> سليمان ما كان يقوى. لا لا لا. لا ما وهو فرق. نبي؟ لا اسمع رأي آخر. طيب. أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان الله. الله وهذا ما أميره إليه أرقى واحد في هذا الاجتماع وأنقى إنسان وأقرب إنسان إلى الله وأعظم الناس إيمانا وأعظم المخلوقات إيمانا في هذا الزمن في هذا المجلس هو نبي الله سليمان وكأنه أراد أن يعلم الجن أنه أقوى منهم في هذا عشان يوري أن الإنس أقوى من الجن إذا اتقل لا من أحد منهم ربه الله يبارك فيه بارك فهنا يقول سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنا أنا انا انا سليمان اثق به قبل يقدر يرد على الفريق نفسه انا اثق به قبل ان يبتدع بكطرفك انتظرك ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات انا جبت لك عرش عرش من قيس الان غمض عينه وفتح لكن يعني ربما الايه تجعلنا نقف غنيها عند هذا الرأي فلما رااه مستقرا عنده فامده سليمان عليه السلام أي ايه مشكلة ايه مشكله بفضلهب كان صعب هو عارف كان يبغي أسرع من هذا هو كان عا عا عايز, عايز, عايز, عايز هذا السرعة. الله, الله الله طبعاً. اللهم. لما ربنا أعطى هذا الملك وكله إيه مشكلة إيه قضية سبحان الله. فلما رأه هذا, رقعه هذا عطاء الله سبحانه وتعالى ليس عن كثرة طاعه سليمان لله لا هذا عم. هذا أعطائنا هذا عن اختيار الله صفة الصفة أذن الصفة اختيار؟ ها السباع وإنهم عندنا فمن المصطفين الأخيار إن الله في آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذروية بعضها وراموا اذا هي قضية سلسلا ها وكان أبوهما صالحا قال جل لك أن جد السابع في كيف؟ فلما راه مستقرا عنده على رسلك, فعلى رسلك علم من الكتاب ماذا يعني بكلمة علم من الكتاب يعني إما أن علم اسم الله الأعظم ويقال أنه الله ولكن الله لما تخرج من قلب عبد كسليمان غير ما تخرج من قلب عبد فيه نفاق وسور أو بهتان وكذب أو حسد وحقد القلب لما يكون صافي يسعى الملكوت داخله والقلب لما يكون صافي يصل بالله يرى قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين هذا قلوب العارفين لها وهم. عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين أبو محمد الغزالي نعم هو شيء بشيء نذكر وقلنا من قبل في رواه الحافظ لكن من باب التذكير الاصطفى عشان من, من ياسي ان نفي في الدنيا خير على مر الزمن نعم لما, لما في اليوم الذي حضرت الوفاه قال لمن حوله اريد ماء اغتسل اريد ان اقابل السلطان اليوم وما اروح قبل السلطان الماء اغتسل ومنان طرق عليه الباب وجدوس صلى ركعتين وفارقته روح وترك ورقة بجواره يقول فيها في قصير طويلة أقول لك منها خمسة قل لإخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا أتظنون باني ميتكم ليس ذاك الميت والله أنا أنا عصفور وهذا قفص فرت عنه أبتغي مرتهنة أحمد الله الذي شرفني وبنى لي في المعالي مسكنا وانا اليوم أناجي ملأا وأرى الله جهارا علىنا يا الله هذه قلوب العارفين دي قلوب العارفين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده مش يقول لحوليه ها عفريت مين يا عم أنا سليمان بن داود إحنا لا لا لا, لا, لا. ورثناه لا لا لا, لا. لا, لا مش عارف أنا ابن الأكرمين ولا قال له على صلعة ابن الاكرمين قال له انتم مش عارفين انا مين تبتكلم مين ما ما قال له, له اتسويقني ابن الاكرمين ابن, ابن عمر عمري. بن العاصة لما ضرب القبط المصري وكان لست مش هو والراجل في الحج كان سيد عمر بعد موسم الحج يسنت ظهره للكعب كده كل له شكوى في العالم اسلامي <تصفيق> <تصفيق> بنفسه عظيم بنفسه. <تصفيق> فجاء القبط قال يا امير المؤمنين جئتك من مصر انا قبطي ما اسلمت بعد تسابقت مع ابن عمرو بن العاص وهذه مصر فسبقت فضربني على رأسي وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين قال انصرف يا رجل يعني مش ارجع مصر خليك يا فرعون محمد بن ابي مسلمه كبير يا ورا عمر على طول فورا فورا جميل الى العاص بن العاص الى العاصر من عصب على طول فورا هم اصدقاء ما ال عمر صديقي والحق صديقي ولكن ما الحق اقرب خواطر ما فيش البرعاد دي وديتها بلديات ده من مكه ده لو رجعنا ابن دين ده مش على جيمي ده الى البيت وهثبت يد ابي لهب حسيب النسيب تعلمه. أبناء دين واحد هذا مسلم وهذا غير مسلم ولا يجرب أنكم شنآن القوم على أن لا تعديدوا اعددوا هو أقرب للتقوى القرآن في سورة النساء نصر يهوديا على مسلم في خضية الدين الأبير القردين مش مع نوعيتها مع... الآن ونحن الله نصر يهودي على مسلم القرآن نفسه إذن ديننا لا يستحل دماء الأخرين على غير ديننا الدماء محفوظة إسلام ندين عظيم والعصبية المكتية العصبية والمعلكة. المكتية تنتهي وتدخل داخل العصبية الدفاع عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا هجت سيد بن عمر شديدة في الخطاب لو أنه إلى العاص بن العاص أنت وابنك على احضر إلى المدينة فورا لم يقل له لماذا ما طال هذا هك... الذي ضربت وذهب عمر بن العاص إلى ابن مجيه على طول فورا لا لا يعصى أمر عمر, عمر. لا. لا لا لا تجعلت فورا. هذا الذي ضربت على بنا هو. أبي ما ضربته؟ لا طبعا كل واحد ما. تعلم. تعلم. قال له يا بني لو لو كل لو كل واحد بدعواه لدعى الخلي حرقه حرقة الشجيك. صحيح. وليس الخلية الشجيك. صحيح. صحيح. مش ذات سكله. هو يسأل أولا. فطاطا ابن عمرو راسه كان صادقا ايضا قال. ما يقرب قال اضربه كما ضربك على راسه اعطى عمر الذره امام الناس بصبتي. امام الناس اعطى عمر. ضربه اجلها على صلعه عمرو يضرب عمرو اجلها على صلعه عمرو قال امير المؤمن ضربت من ضربني قال ما ضربك هذا الا بسلطان هذا يا ابن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدته أمهاتهم خرارا فين حقوق الإنسان ما ضربك هذا إلا, إلا بسلطان هذا ده ده ده. يسير على سلطان أبيه معه له ضهر يابد أحنا ما عندناك ضهر كثيرا ما نسمع هذا لا لا لأ. لأ الأمم تقام بالعدل وتؤمن بالعدل وتؤمن بدين الله هكذا بالعدل إن الله لا ينصر الدولة الكافرة العادلة والكالة الكافرة ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. هذه مقولة تاريخية لابن تيمية شيخ الإسلام. نصرت الدول بالعبيد. العدل أسس الملك ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا. بس. بس. جميل. طيب جميل. نعود إلى سيدنا سليمان. فلما رأهم مستقرا عندهم. أول شيء يعملوا ايه؟ قال هذا يا مصدر لم يقل أنا سليمان لا لا, لا لا لا لا وانا عملت وانا سويت وانا ده مخي مجهود ده تخواي ده طاعة لله ده احنا ناس اي مش اي حد ده احنا طبقة الاليس طبقة الصف وإحنا عادية القوم وإحنا النخبة احنا الناس اللي مش عارف ايه لا لا لا لا. مع انه قال قبلا أن علمنا منطقة الطير واتينا من كل شيء. وما علمنا الله الذي علمنا واتينا الله ما لك نحن جئنا كما قال قارون لما قلت له انا, أنا إن علمنا وفي كله عن سبحان الله ولك نعم المهم قال هذا من فضل ربي ليبلوني الله اكبر الله اكبر ليختبرني أ... أي... أي... يبتل النبي وهو هو سليمان هو أ... هو, هو. اكثر من... انكر على الاستلام هو اكثر الناس ابتلاء نعم لان ابتلاء الغنى اكثر من ابتلاء الفقر قال ليبلوني وليس ليبتليني لا, لا لا ليبلوني يختبرني فانت قلت في فرق بين البلاء والابتلاء طبعا طبعا البلاء يب... يب... يب... ل... لا هو في في, ال... في ال... ال... ال... الايمان المؤمن يبتلى والبلاء ياتي للكافر فياخذه هو من خوفه ان لأن لان لم يشكر يا فأمام الشكر ايه وصف على قال لي يا بلونا اشكر ام فاذكروني اذكركم واشكروني ولا فجعل امام الذكر الشكر وامام عدم الذكر الكفر ليبلوني ااشكر ام اكفر لا جعل الكفر امام عدم الشكر ان هديناه النجدين اما شاكرا كفورة. جاءت شاكر بلظه اسم الفاعل لان مهما تشكر فانت شاكر لنعمه واحده والكفور ان كفرت نعمه واحده فقد كفرت لكل جهه ليبلوني ااشكر ام اكفر كيف يشكر سيدنا سليمان النعمه آه. يس يقتنع ويقنع من حوله ان النعم التي عنده انما هي من الله فيجب ان يستخدمها في طاعه الله هو جهز الجيش وروح ويهزمهم ولاقبل لهم بها و... من اجل دم ومن اجل ماذا لله سبحانه ولا من اجل يضم ارض الارض والاعتداء على الناس لله ولا اخذ النفط لله, لله لا لو حسبنا هندخل التوحيد بس, بس. فقط بس يبدوني اشكرهم ام ومن شكر فإنما يشكر لنفسه الله اكبر شوف شوف شوف المعادله وموضوعه هو. هو. هو الله الله محتاج شكر وشكرك لا حاشا يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضرري فتضروني لو اجتمعتم على اضعف قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو اجتمعتم على اقوى قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي انما هي اعمالكم ورصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يدوم إلا نفسه الله هو الغني الحميد ونعم بالله ليابدوا أن أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي فإن غني, ربي غني, غني, غني, غني, غني, غني كريم الله أكبر غني عن العباد وكريم إن عاد إليه الكافر الذي لم يشكر أكرمه بالهداية ها. ما يغرض في وجه الباب طيب نستفيد درسا معذرة لما فصل سيدنا سليمان بهذا هذا من فضل ربي وكان يعني الأقرب للتصور المنطق أن يذهب ويأتي بعرش بالقصة تنتهي القضية لما وجه هذا الكلام للملاه هو رسول يولد العقيدة آه هذه عقيدة الله, الله أيضا العناز مثاله الله. هو سيدنا مش, مش دخل السيد وأول ما يقولون الرؤية أنا يعني صاحب السيد أربعة وثلاثون كل شوف الداعية إذا الله يدعو في في المناشط في العصر وليصل في الليل والنهار لا يستريح ما فيش وقت للدعوة. الان, الآن إذا إذا اشتدت الأمور مثلا بعض لا يوصلون لا يذكرون أنا مش فاضيين سامحنا السادة المشاهدين في هذا هذا الموضع مش فاضيين ما فيش وقت للصلاة نصلي بعدين نذك بعدين أنا في وقت وقتها وقت وقتش يده وقت كذا. بدأت أزمات يعني. يبدأ نخدم المسلمين خلاص. طيب. أنا نتعلم أتعلم هذا كلام بعن صفوة الصفوة. أنا أتعلم من فضيلتك. يبنى كابننا عن صفوة القمر وأقولك صفوة الصفوة. م م إحنا نتعلم من فضيلتك. ربينا عليه الصلاة والسلام. وما نسي الله سبحانه وتعالى حتى أبداً. أبدا أبدا ما غره غناه. يا ابن آدم إن غرك غناك فرزق عباد الله يوما واحدا. وين غرتك وين غرّتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك هذا كلام سيدنا علي. شوف الكلام. ان غرك غناك فرضك عباد الله يوما واحدا. واحدة انا عايزك تأكد الستة مليار يوم بس يوم واحد هت اغنى الاغنياء عند سبعة وثلاثين ولا سبعة واربعين مليار بل عايز بس ستة مليار بس يأكله يوم. يشربوا ماء يوم حدس فقط وان غرفك قوتك تقول لما استحكمت فيك شهوتك بيبدأ جور وطعتش وطغضب وطغضب بماذا اين هي القوة سبحان الله العظيم نعم. ومن كفر فان ربي ان وعرفت ربه لا عرفت ربي عشان انا اعرف ان الله غني وكريم وانا شكرته وهو سوف يزيدني من فضله قال كثير وله عرشه غير عرش وضعته يعني سليمان منتصر لانه عنده شاكر لله هذا شاكرا برغم ما أوتي لم تلهيه النعمة أو لم تنسيه النعمة المنع. هل نستطيع شكر النعمة الآن في هذه الظروف في, في كل وقت الذي لا ضيع النعمة من بين أيدينا ما قيدناها بقيد الشكر قيد النعمة بقيد الشكر تقف عندك وتزين وشكر النعمة كيف أن تستخدمها في مرضات المنعم ربنا اعطاك نعمة التلفزيون تعمل في ايه طلع في برنامج صالح ليه واحد علمنا واحد فاجر يقول لك مين قال لك الحجاب فرق. ها مين قال لك من الربح حرام حريق أرائي هدا على طول التليزيون ده وجوده غضب في البيت وجوده غضب على إدارته المسؤول عنه محاسب المحاسم لا إله إلا الله اتدل على الخير كفاعله واتدل على الشبكة فاعله أما لابن أدم الأولى لك كيف لكل قتل ولذلك أول واحدة تعرضت في التاريخ تاخد كيف لكل العاريات الآن جلطيف. جلطيف. جلطيف. يا رب عم. قال نبكروا لها عرشها يعني اعملوا شويه تغييرات في العرش فالعرش الكرسي اللي تقود عليه الجن جعلوه زي مهم قالوا الجن سيبنا يا نبي الله سلامان عمدوا ايه؟ ارضيه البهو اللي فيه الاجمع المفاشلون على هذا اللي فيه الكرسي او العرش جعلوه من البلور والكريستان واجرث الجن تحته نهرا صيادا من الماء وسلطت عليه اضواء من السقف هي المكان ده مش موجود عندها الجزئية دي مش في سبع ليست في سبع وضع عرشها في هذا المكان وضع عرشها في هذا المكان وجاد المك... وماء وباس وماء من تحت اضواء فليسير النجه هذا ما يسير يظن يضل... وايه والماء يجري بامواج انا مش دهنيت الآن تظهر عند القصور ولاس ولا مش عارف مش لك ولكن الجاكوزي والمش عارف الماكوزي والصحراء لا يعني ده فما بال لما المهندس التصميم عندك أو المهندس المعماري جنة فما تقولونها عرشة أم تكونوا من الذين لا يهتدون هذا هدفه كم تفضل وعايز هدف عايز إيه, ايه, ايه؟ عايز يثبت في صدق إيمانها وإسلامها نعم. آه. تكون من الذين لا يهتدون المهم دخلت فلما جاءت وصل خلاصة الموكب وصل قال هكذا عرشوكي انت في سبع عندك عرش زي ده يبدو انها درفت في اعظم واكثر المعاهد الدبلوماسيه في العالم اجابت باجابة يتعلم منها الدبلوماسيون اليوم لا للديبلوماسي لت... عندما يقعد على شاشة وتسمع منه رأيا في السياسة ويكون رأيه في موقف حرج لا تخبر منه لحق ولا بطل زي ولقد وقال لقد وفقت اللجنة الى اختيار معايير معينة كي نصل الى اهداف عندما تضع لها قرارات عندما تتخذها اللجنة المباتقة عن اللجنة اذكر انت تنتشف ايه سبحان الله ضاعت القضية ف... اهكذا عم اهكذا ف... لو قالت هو لا العقل إيه إيه من جاء بالشام مع بلح جامد <تصفيق> اللي وصل سبق ها ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل الكرسي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل أعلى <تصفيق> دين الذين يهتدون هذا دين بها واضحة جاية مسلمة معتبرة قالت طالب كأنه ووتين العلم من قبلها وكنا مسلمين العلم الذي صنع به عارف شهدا من سبعة ثلاث علاج العلم مش خذي تعرفشه فقط آه يبدو أن الزجاج والماء هو هذا هو الصرح آه آه سبحان الله الصرح الممرض نعم ممرض يعني موضوع سبحان الله وقال قال واتينا العلم اه ولم يقل واتينا الايمان او واتينا الهدايه العلم العلم المبني على إيمان هو العلم الحقيقي وأي علم مبني على لا ايمان ولا عقيده فهذا هو الجهل الجاهليه ليست مده زمنيه محدده انما الجاهليه هي حاله امه من الامم ارتكست وتنكبت وابتعدت وادارت ظهرها لعقيده لا اله الا الله هذه الجاهليه أفحكم الجاهليه يبغون ومن أحسنه من الله الحكمة جميعا عندك كم كم حكم في العالم اثنين يا حكم جاهلية حكم الله سبحانه وتعالى ولا في حكم تالف لا, لا خلاص وهي أكلتنا وأتينا العلم من قبل علم مبني على ألاهي الله هو أنت سبحان الله العظيم انت أول خمس سور في كتاب الله تكلم عن العلم, العلم أول سورة اقرأ وبعد أن تستعين على اقرأ به يا أيها المزمل يا أيها المدافع العبادة وقتيم الليل تمام؟ نعم السوره نون والقلم وما يصرون. نون حرف والقلم وما يصرون. اتحاد مع في سورة أم الكتاب فيها نعبد جميع وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين كان سيدنا سليمان عايز يشرح للحاوله قلنا يعني اخرى تظن ان صدها كان عن كفر بواحله هي نشات في بيئه كلها كفر فاعذروها على المده السابقه عشان ما حد يعيرها بالكتاب يطلع عليكم الان عكرمه ابن ابي جهل مسلما من هذا الشعب الرسول يقول عليه الصلاة والسلام. فلا تسبوا اباه فان هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت ادب النبوه ادب النبوه ادب النبوه ادب اطلع عليكم اكلمة. اكلمة هذا سبحان الله ابو ابو جه فرعون الامة ما يطلع هو هتشتمه ابو جه سبحان الله يؤذي الحي ولا ميت الميت المهن. قيل لها الصارح. دخل الصرح فضل خلاص دخل الصرح هذا عرشك هذا صرح عرشك. فلما راته حسبته رجل مياه تجري بامواك عليها اضواء مسلطة وزجاج باللور فكأن الزجاج مختفي مش موجود؟ فحسبت ان ايه رجة, رجة. فكشفت عن ساقيها هذا دليل على ان التقدم والحضارة عند المرأة هو اطالة الثياب وليس تقصيرها الله جميل الناكن تلبس المينجيب, أو المينجيب لا لا لا لا لا أو... هذا هو الجهل لا لا لا. هذا هو التخلف والجهل والرجعية نحن نرد على الجهلاء التقدم والحضارة ان تستر المرأة جسدها وضع ما كانت تكشف عن سقيا أبد المرأة أنذاك هذا فعل ضخم كونها تكشف عن سقيا لكذا سيدة تبتل بالماء سبحان الله. وهي ملكة, ملكة. ملكة. وطيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولها قوم ولها ملأ ولها حضارة في سبق عظيم. ولقد كان لسبع في مسكنهم آية كل هذا ولكن تلبس المجرجة الطويل. فأي إنسانة لا تلبس الطويل فاعتبرها متقدسة وأسقطها من حساباتك ولا ولاها بالهدايا بالذات إذا كانت مسلمة نقف عند المرأة المحتشمة هذه طبعا يمنع على وقفنا عند المرأة المتبرجة خلينا عند المرأة المحتشمة <تصفيق> المرأة المفكعة لا مش السر كانت ولاية المرأة في الإسلام مم. يبدو في الأمة مسبقاً كانت المرأة طويلة وملكة هذه الملكة طبعا. في شريعة دنيا دخلت في شعارات بني اسرائيل؟ يعني إذا إذا إذا جاز الكلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن في ال... في يجوز. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وفي, وفي ماء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سليمان نعم نعم نعم نعم موضوع نعم سادتي الكرام مستمعينا الاعزاء انا لا اود الانفصال عنكم وعن فضيله اداله السيده الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد عبد الكافي لكن هيب بمحاضرتكم جميعا ان تكون الاسئله في موضوع حلقتنا حتى يكون هنالك اثراء قوموا اعجاجنا اذا كان هنالك اعجاج في توجيه الاسئله نحن بالانتظار ونتطلع ان معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب ضيفينا الكريم دالي سامي الكبير فضيله الشيخ نزار الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بطباعكم وأول اتصالات الهاتفية الاخ عمر من ابو ظبي السلام عليكم مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام, السلام, السلام. السلام ورحمه الله وبركاته الله أنا سعيده الحظ ان اليوم الخطويان بارك الله فيك تفضلين سيدتي ممكن أكلم الشيخ عمر مع حضرتك تفضلي السلام عليكم الشيخ عمر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ريت بس انا عنديك الوالد انا بالوالد بارك الله فيك يا ابنتي اهلا وسهلا هذا شرف كبير لي شهر رمضان وبارك لك بالشهر الشهر بارك فيك وعيد انيك ربنا ان شاء الله يجعلك تخرين هالام الله يرضى عنكم يا بنتي لكن انا من دعاك يا شيخ عمر الله يتقبل منا ومنك ويطرد عنا وعنك كل مكروه ومسوه وكل شيء سيء يا شيخ عمر بارك الله فيك, بارك الله, فيك. الله يسلمك يا رب الله يبارك الله فيكم عليكم السلام انتم الله وبركاته تصلي لك السلام عليكم اخبروا وش من السعودية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ أبو ريش. الله يرحب بك سيد محمد. تفضل سيدى. عندي سؤال دكتور عمر. تفضل. دكتور لو صنعت آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. إذن إذن دلوقتي دلوقتي دلوقتي. نعم. إذا ما فجأت فيه غنم وحوم لحكمهم داخل الآية. نعم. ال الفعل المضرة هنا يحكمان مثنى. ثم جاء لحكمهم جمع نستسعر عن مدلول الكنم نعم فكيف نوفق بين مثنم في الأول نعم مثنم في الأول يحكمان وفي الآخر وكنا لحكمهم جمع طب سيد جزاك الله خير بارك الله فيك شكرا لك سلام عليكم اتصال هاتفي آخر أل... نعم مسألة حكم سيدنا داود وسليمان في الحرس هذه كم فيها فتنا لسيدنا داود؟ لا لا لا هو يريك كيف يجوز للقاضي أن يحكم أحيانا بالعدل وأحيانا بالفرض فهو مخير. يعني حكم سيدنا داود صحيح؟ كان آفة. كان عاد. بأن يأخذ صاحب الحرس. الرجل طوال العام لن يأكل إلا من زرعه المهضوم فلما هضم من أي نأكله هو لا؟ فيأخذ الغنم. وصاحب الغنم لا, لا هذا هو العدل هذا هو العدل اما الفضل ما حكم به سليمان ياخذ عام حتى, ي... حتى يعيد الزرع يستدعو صاحب الغنم يستزرع الارض مره اخرى ويعيدها اليه كما أكلت يوم ان اوكرت يعني لا. والاخر يستفيد بألبانها يعيدها اليه مره اخرى هذا فضل ولو قلنا اتينا حقا وعدلا اما مساله وكنا لبكمهم هذا من الالتفات البلاغي من المثنى الى الجامع ومن الغائب الى الحاضر وهكذا نعم تمويل عبد الرحمن السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف يا ابو محمد مرحبا يا عم يا مرحبا, حال مرحبا حال كيف حال يعني بعد بنا اللقاء من أيام أسد من أيام أسد بن فرات الله أكبر ربني أبير فيه أهلاً وسهلاً أبدا من الأسد بن فرات الله يبارك فيك غير بعام إن شاء الله تتعاف فصلنا عليك عن كيفية شكر سيدنا سليمان عندما رأى العرشان داو فكيف الطريقة التي شكركم يا سيدنا سليمان حاضر بارك الله فيك بارك الله فيك واجدكم بخير المكلة الحمد لله اللي وسع عليك من ضيق أسد نصرات الأفقارات الخضائية في الشريقة ياهن بركة الله عليك سيد شكرا لك شكرا بركة الله عليك شكرا لك و لك ولأهل الجدة كل سلام وتحيات كيف شكر سيد سليمان يعني هو الشكر الدائم عبارة عن استخدام النعمة دائما في أن لا أنسى المنعم وأن أؤدي حقه وأن أحسن إذا عباده وأحسن ما أحسن سليمان إذا عباده نبلغه مرشدة الله متعز أكثر من واحد يهديك سواء السبيل مم. هذا شكر صحيح نعم أخ صلاح مراسل خيمة السلام عليكم السلام عليكم أخ صلاح تفضل كيف حالك أستاذ محمد نعم الحالة كيف حال الوالد العلامة دكتور عمر بارك الله فيك ابن والى علامة ولا غيره نعم أنا والله يعني كنت أود أن أقول الوالد الله و... الله. ومع الوالد الرجل الصالح يعني الذي نعرفه قبل العلم بقلوبنا، والذي يعني له ولاية يعني هي نراها دائما ب ب بأبصارنا الداخلية، وفي الحقيقة يعني انبذاقاً من قصص القرآن الكريم أود أن أتحدث عن شيئين أو أو مجملاً عن شيء يعني أنه التفسير علم التفسير. يمر أو مر بمراحل من أهم هذه المراحل أنه يعني فسر القرآن بالتفسير الشرعي. لكن الصلاحي يعني نحن نتحدث عن سيدنا سليمان والجنة. مع إن بثاق من هذا يا سيد محمد إن قصة سيدنا داود عليه السلام وقصة سيدنا عليه سليمان عليه السلام لما جاء الخصمان وتسور المحراب. قال أحد الخصمين لداود عليه السلام قال له إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخر الآية السائل سأل داود عليه السلام سؤالين السؤال الأول أنه قال قدي يعني قال لقد سألني سؤالا فيه قهر. قال لقد سألني سؤالا فيه قهر. ولكن هو أخر إجابة السؤال عن السؤال الأول يعني قال إن أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إلى آخر الآيات الذي يتأمل الآية يرى أن السائل أو الشاكي شكا من ظلمان الظلم الأول هو القهر في المغالبة يعني الدكتور عمر عبد, عبد, العاء عبد الكافي يعرف هذا المعنى قال لقد قال إن أخي هذا له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب معنى عزني في الخطاب أن وغلبني وقهرني ثم بعد ذلك قال ماذا تود أن تقول أخي الصلاح تناولنا هذه القصة مع دعالي السلام دكتور ماذا تود أن تقول أود أقول أن القرآن أود أقول أن القرآن له جانب أن يفسر تفسيرا منطقيا لأن داود عليه السلام قال له أجاب لقد ظلمك بالسؤال من عجلاتك نعم قدم المنطق على التشريع يعني داود عليه السلام قدم المنطقة على التشريع فقال لقد ظلمك ظلمك بالسؤال اولا وقهرك اولا بسؤال نعدتك الى نعد المهم يعني انا قد اكون قد ارتبكت لكن الذي اود ان اتحدث عنه هاتفنا هت هت بعد البرنامج يا الصلاح حتى, نعم أنا حتى, حتى بنابل يعني عشان يعني يعني تليفون الدكتور واتصل عليه ان شاء الله هاتفنا بعد البرنامج إن شاء الله لك. شكرا لك الى الاستاذ الدكتور محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكرا أستاذ خبز الحمد لله أتحدث مع أكلم مع حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام شكرا حباتكم الحمد لله بعد إذن حضرتك هل سيدنا داود وسيدنا سليمان المنهج الإسلامي بتاعهم كان واحد ولا ورثه بس الملكة بتعت ربنا في القدرة على منطق الطير ومنطق العلم ولكل محكى أنه منهج لحاله نعم طيب أخي أحمد بن الشارقة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدرك إزاي حضرتك أحمد محمد الحمد محمد. لله صدا أنا بسأل بس سؤال الأول بحيث دكتور عمر وأسأل سؤال هو يعني دكتور بيقول تقريبا الذي عنده علم الكتاب هو سيدنا سليمان ووجد نظر حضرتك. بقى ف... احمد تتح الباب نعم الاعلام يا احمد حالك؟ الله يبقى ما صبرونا يا احمد أه أه الله يبقى <تصفيق> ف... فانا يعني بسأل طب ما ايه الحكمة من سؤال سيدنا سليمان لقومه في البداية من يأتيني بها او, أو, أو, أو نعم ايه الحكمة بقى. اذا كان هو قادر على هذه المسألة طيب. نعم. والله بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا فتح الباب. ما شاء الله. معروف عروق هذا ما عروق هيدا. ما. في قناة شرقه ورجع ما شاء الله. ما عدد أركان صارغة. يعني. الموظف المتميز العام الماضي لل. قناة الشرق. ما شاء الله هذا هذا شرف ووو كرم يعني اللي قناة الشرق يعني كنا منها الموظف المتميز. فا من يأتيني بعرف شيء هو لماذا قال هذا؟ من رمى أنه يستطيع؟ كنا ليري الناس من حوله وليرينا جميعا ان الانس اذا يعني تفوق على نفسه في الطاعة وعبد رب العباد كان اسرع تنفيذا من الجن الذي يدعي انه يأتي بخوارق الامور ما نعم الوقت المحمد من السلقة كان لا تساول منهج سيدنا داود وسليمان هل كان واحدا ام مخلوق لا مش واحد هي اولا المنهج الاساسي لهما التوحيد ثم الشكر هذا هو الإطعام أما كل واحد يعالج القضية بطريقة. متصفى بالشكر كثيراً. الضمدة عائلة شاكرة. حتى قال أعملوا ألا ده. وهو عائلة موصوفة بالشكر ونحن نتعلم منهم كيف نشكر. المنهج ده في الشكر والتوحيد هذا منهج واحد لكن طريقة المعالجة تختلف حتى في قضية الحرس حتى في قضية دعوة برقيس وهكذا. نعم. رغبت محمد من الشالقة السلام عليكم. ألوة. نعمين. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضلي كيف الحال الحمد لله انا بخير حبيت اكلم الدكتور نعم طيب نعم كيف حالك السادة؟ الله يرضى عليك يا بنت برسي والله احنا نحبك في الله حبك الله فيك ونشهد الله اننا الان نحبك في الله بارك الله فيك يا والله يكتب الامثالك بارك الله فيك بس حبيت أسأل على موضوع الكتاب علم الكتاب طيب انه هو ممكن يكون يعني اسم من الاسماء ضمن الاحتمالات ممكن يكون من اسماء الله ال الع أو اسم الله الأعظم هل يوجد إن إحنا مسألة من رجولتنا هي مثلا اسم الله, الله الأعظم الكتاب مثلا كذا ما طيب حاضر الآن نوضح كل المسألة. مشنا نحب أن يستدعي يعني. يعني عمرو. شكرا لك أحبكم الله الذي أحضرت فيه <سؤال> هو ولله الأسماء الحسنى. <سؤال> أنت عندما تكون فقيرا <سؤال> يا كريم. يا غني مم. تمام عندما تكونوا مظلوما يا ناصر يا, يا قوي مم. صح ولا لا هذا من ذب الأدب مع الله على وجهك عند في ورطة يا مغيس يا مغيس يا مغيس أرقصني أكاد نصايح ناس بارك الله فيك أخو محمد من أبو ظبي السلام عليكم أخو محمد السلام عليكم يا أخ أبي محمد، يا أخ أبي محمد، أو أبي محمد على الحكاية في النحوة. أبو محمد إلى دبي أخت محمد. أم محمد صادق لي معذرة. آآآ يعطيكم العافية. الله يعطيك. آآآ والله حسنا شكرا على هالبرنامج الجميل والصيّد. بالطبع. والحقيقة بارك. أنا يعني بنفس الوقت مدهي كثير لأنه ما لحقت قصة سيدنا في من البداية. تابعنا في البرنامج. يعني من بداية أول حلقة ما سمعتها. معرفة. فأنا ما عرفش عندي طلب. في أي موضوع على الموقع بتصلون؟ إيه ما عرفش عندي طلب يعني إذا ممكن من الدكتور عمر. يعني ياري... يريت آخر حلقة أو يعني في بدايات الحلقات اللي جاي يعطينا مختصر للحلقات الماضية يعني... ويكمل لنا. طيب حاضر. هذا ما نصنعه أختنا محمد طالب حاضر؟ إيه والله إحنا ما لحنا من أول الحلقة. هي م موجودة على موقع الموقع بتصلون؟ طب نور الموقع موضوعك ما هو, هو بيكتب الاكثر الخضره بين الموقع الالكتروني الخاص بي وموجوده على الحركات اولا باول زي www.abdalkafi.com تفضل شكرا لك بريد بي دي ال كيه اس دوت كوم نعم اتفضل خضر ومجد بصمت بكتابه الموقع اتصلاتي في اخر موجود الان م. على الهواء ما شاء الله اتصلاتي في اخر السلام عليكم مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا فيك الله يكما مساء الخير دكتور الله يرضى عنك اهلا وسهلا الله يطول عمرك يا فيكم يا رب ان شاء الله الله يبارك فيكم طول العمر عندنا سؤال نعم. في الأخير راح نبغي سيدنا سليمان م. عليه السلام هل تزوج من بلقيس او لم يتزوج منها لانه هناك في بعض العراء اللي قال نرجو التوضيح طول ايبك ايضاك الله خير ونحن يا الشيخ نحبك في الله الله, الله, الله يرضى عليك ايضاك الله بذلك وعلا الله يطول في عمرك ويفجيك ان شاء الله ايضاك الله, الله. خير انت تسبق الحلقات كذا سيدة تحرق لنا الحلقة <تصفيق> <تصفيق> سوف نقف عند هذه ال... ال... ال... الوقتة في الحلقة القادمة ان شاء الله ونرى هل سليمان سيتزوج بالقطة وهذا يعني علم لا ينفع وجهة من اللي يضر لكن يعني دائما نحب إحنا أخبه على الطريقة الصحفية نريد أن نسأل عن بيوت الناس من تزوجة منه على كونك سبارة وسؤال اللطيف يعني إن شاء الله نعم. سوف أجيب عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى أخي أبو أحمد من الشايقة السلام عليكم أبو أحمد أبو أحمد أخي أبو أحمد حاول أن اتصل بنا مرة ثانية آه... آه... آه... آه... آه... آه... نختم هذه الحلقه هذه مع فضلاتكم بالتركيز آه... على وكشفت عن ساقيها ولم يقل وكشفت ساقيها مم. يعني لا كشفت عدد. ساقيها بساقيها كلها كشفت عن ساقيها الجزء الذي يسمح لها بان تتوقع وتحذر لجه الماء التي ظنت انها لجه مم. فقط يعني, ايه؟ يعني سيدنا اه. عمر رضي الله عليه نقول ايه قالوا ما التقوى يا امير المؤمنين انظر إذا نظرت عمر و نظرت بها حسك هذا قال انا مررت بارض بها شوك قال بل مررت قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت يعني إيه؟ شمرت الاول وبعدين أضع هذا قال هكذا هي التقوى وانت ماشى على الطريق <تصفيق> مثل جميل أين أضع قدمي ولكن العلماء يقول دع الله يدبر لك فدبر ألا تدبر واختر ألا تختار فربك يخلق وما يشاء ويختار ونعم بالله فهي كشفت عن قيها يعني كشفت جزء للضرورة لأنها نظن أن سوف يعني سبحان الله كشفت جزء للضرورة ما بالأن سطرنا جزءاً فقط مع بعض النساء لغير الضرورة <تصفيق> <لا> <تصفيق> <صحيح> سطرنا جزء للضرورة <تصفيق> <المأسف شبيل تصفيق> نسأل بالهداية <تصفيق> <تصفيق> يا رباك يا لا. إذن ليست المدنية ولا الحضارة بالرغم من تقدم سبق وهذه المملكة في العري. أولاً أولاً إذا قيل أن للطباخ زي يلبس قطعة من قماش أو ورق. صحيح زنبيل. صحيح. ذمبيل ذمبيل. تمام. لا. ااا للاعب الإسكواش له زي صحيح. يختلف ولا. عن لاعب الغطس. ولا الشغطية زيك. خلاص. المسلمة. نزيف هنا حيجربوها يعني مسألة متوقفة على الاقتناع مثلا فضيلة الشيعية لم تقتنع المرأة بعد مثلا ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيره من أمرهن ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سورة يعني لا نتقاش فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسول ماذا قضى الله ورسوله وضع جهنم على الأرض ما سرح ما تبع قدر الأرض يا أيها الأنبياء قل عندك النور عند صورة الأحزاب أو الأحزاب هذه الآية التي تعامم القضايا وما كانوا مؤمنين ولا مؤمناتهم اللهم صلى الله عليه وسلم صورة الأحزاب أو عندك الأحزاب هذه الآية التي تعامم القضايا وما كانوا مؤمنين ولا مؤمناتهم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ما سرح ما تبع يا الله لما في ضغط بمعنى العيله كلها نفسها نعمل نلبس وامرنا الى الله لا, لا ويسلموا سلموا ما هذا يعني يعني حتى ليس من مظاهر الحضاره ولا المدنيه ولا التقدم هذا العار كانت ملكة وكانت هؤلاء الناس يتحدثون زورا وبهتانا عن حريه المراه هم يتحدثون حقيقه عن حريه الوصول الى المراه <تصفيق> <تصفيق> اتخبنها فعل <تصفيق> المشاهدين لا يريدون الحديث عن حريه المراه حريه المراه تكلم فيها الاسلام وختمها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال هذه حريه المراه الحقيقيه سبحان الله هو المرأة العربيه كانت تشتكي لهم صحيح ابدا هو احنا استقرار الاجانب والاستدمار لما جاء في بلادنا تركنا كجنود وعساكر وترك لنا التبرد الخامس فلنكسين من يريد أن يكفر فليكفر في بيته ومن يريد أن يعترض على دين الله فليعترض في نفسه أما أن يخرج لنا الغثاء ويخرج لنا هذا القيء الذي لن أقبله من كلامه فليخرج ستانا وليريحنا من نفسه طيب لما لما آخر سؤال في عجالة إهدى يقولون أن أنا ونرفض الشيخ وأمر دا لا يبدأ أنا أنا أن نتعلم يجب, يجب, يجب أن نغضب للحق لان هؤلاء الذين ينتنون صحيح. صحيح انما هم اناس للاسف الشديد يعني يعني قال صلى الله عليه وسلم ان فناتهم السنه العرب وقلوبهم قلوب الاعاج لا ادري لو كانه يجلس بيننا صحيح. القلب من الداخل كاره للدين كاره للدين صحيح. واذا كلمناهم هناك لا قدسيه لا حد جابك فيه حد فينا ذو قدسيه لكن الدين له قدسيته صحيح اوامر الله يجب ان تطاع اما تقتنع او لا تقتنع ده مسألة مسألة ده عنده اللي يعالج مرضه من يعترض على امر من امر الله مريض نفسي يشوف الاطباء نفسي على يعملوا في ايه؟ لما طلب سيدنا سليمان ان تأتي بالقيس اليه ولم يذهب هو اليها ولا العلم يؤتى اليه ولا يأتي العلم لأحد هذا امر لا. الامر الثاني انه الامر الذي يحتاج الى انتقال الداعية وانتقال القائد والملك المسلم وتاتي الوفود اليه فمرحبا واهلا وسهلا بشيء طيب لانه بدل من ان يفتت وقته في الذهاب الى هو ياتي لان كثره من الوفود غير بالقياس تاثيره بتعلن اسلامها نعم لا. فاذا لانه الملك الذي اعطي كان يرهب سبحان الله على الجميع الله خالد بن الوليد لما غل الرستم قال له والله ان يعني لو صعدتم الى السماء لا الله اليه ولو هبطتم الى قاع المحيط نزلنا خرقت فلازم يلعب نعم صحيح. الدعاء نختتم بهذه الحلقه من فضلكم سبحانك <تعليل> اللهم وبحمدك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم لا تزلنا في هذه الليلة العظيمه ذنبا الا غفرت أمين. ولا مريضا الا شفيت ولا عسيرا الا سرت ولا كربا الا اذهبت ولا هم الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هديت ولا ميتا الا رحمت ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرت ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن نفس لا تقنع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم أمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح لا تعذبنا فأنت علينا قادر كن بنا رؤوفا أمين. وعلينا عطوفا أمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ أمين. الكرام عليك قومنا إذا وجدنا أعنا إذا استقمنا أمين. خذ بأيدينا إذا عثرنا كلنا حيثما كنا أمن أوطاننا يا رب العالمين هيئ لبناتنا أزواجا صالحين أمين. وارزق أبنائنا بزوجات صالحات قرد عنهم شياطين الانس والجن أم. واعصمهم من كل مكروه وسوء اردقنا قبل الموت توبة وهداية أم. ولحظة الموت روحا وراحا أم. وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اكرمنا ولا تهننا أم. اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا قلنا ولا تكن علينا أم. لا تؤخذنا بما فعل سفاء منا اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله أم. اللهم متعنا بالنظر الى وشك الكريم أم. في مقعد صدق عند المليك المقتدر أم. نعود بك من الهم والحزن أم. ومن العجز الع ومن الجبن والبخ ومن غالب الدين وقهر الرجال وصد الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله في حضراتكم ونستطع في حلقة القديمة إن شاء الله شاهدين الكرام متابعينا العزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم دعا الإسلامي الكبير أخضرت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمننا لقاء جديد من صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا البرنامج برعاية مصرف الشارقة الإسلامي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أه الله خير أم ما يشركون